يا أمر لو في تنين منك هيكونوا تنين أمرات يا أمر لو في ثلاثة منك هيبقوا الأهرامات يا أمر لو في تنين منك هيكون تنين أمرات يا أمر لو في ثلاثة منك هيبقى الأهرامات لو كان فرعة منك أنا أحب أربع مرات ويا نجم لو خمسة منك هديك خمس نجمات ويا ست لو ستة منك انا موتنة في الزتات بس ما مفي زيك تاني واحدة وملكيش اخوان يا امر لو ستنين منك هيكون متن امرات يا امر لو ستنين منك هيبقوا يا أمر لو في من منك هيكون ثمين أمرات يا أمر لو في ثلاثة منك هيبقوا الأهرمات لو كان فاربعة منك أنا حب أربع مرات ويا نجمة لو خمسة منك هديك وخمس نجمات ويا ست لو ستة منك أنا موت أنا في الستات لو سبعة Ayah dunia, berasa kecil, anak, berasa enti maaf. Zayid tanjauh, dan melki shikhwa. Ya Amal, awak setan demi niz. Hanya tuan demi amarah. Ya Amal, awak setan demi niz. Hanya انا هبقى بتمن قلوب لو تسعى انا هسعى وعاد للمره بتاسعى هدوم لو عشرة بصمد العشرة مفيش في العشرة عيوك لو عشرة بصمد العشرة اني مفيش في العشرة عيوك ممنوع تكرني بغيرك ولو الممنوع مرضوك بس انتي مفيش زيك تاني واحدة والباقي مش محسوس يا امر لو لو كان في حداشر منك كانوا شغلوا المئة مليون و اتناشر منك دستا بكذا طعم و لون ولو اكبر من كده هبقى سعد واحد في الكون ولو اكبر من كده هبقى سعد واحد في الكون لو نص الكون كانوا انتي نص الدانة نكون بس ما مفي زيك تاني واحدة والباقي مش مضمون Mu'jzai aja wajah, ya habibti, danti, peluangmu di dalam hidup ini tak pernah sekali. Danti, versi wajah, mu'jzai aja wajah, ya habibti, danti, peluangmu di dalam hidup ini tak pernah sekali. Ya, kalau لو dua orang, akan ada dua orang. Kalau ada tiga orang, akan ada tiga orang. Kalau ada empat انا حب اربع مرات ويا نجمة لو خمسة منك هديت وخمس نجمات ويا ستي لو ستة منك انا موت أنا في الزتات بس انت مفي زيك تاني واحدة وملكش اخوات